من السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتهم من ذكر من الرحمان محدة إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 اَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 ففررت منكم لما خِفْتُكُمْ فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَن تُمْلُقُونَ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصام فإذا هي تلقف ما يأفكون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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون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 فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر فنفلق فنفلق فكان كل فرق كالقود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين.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 قال أفرئتم ما كونتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدقا في الآخرين، وجعل لي من ورثة جنة نعيم، وافل لأبي، وافل لأبي، إنه كان من الضالين، ولا تخذني يوم يبعثون.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 يا الله إن كنا لفي ضلال مبين 115. إذ نسويكم برب العالمين 116. وما أضلنا إلا المجرمون 117. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم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 قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني, ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون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 وتنحطون من الجبال بيوت انفاره نفتق الله فاتق الله وأطيعون ولا تطيعون أمر المسرفين الذين يفسدون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا مِنَ من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة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 فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ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 وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن ينقلب ينقلبون